النوع الثالث عشر في بيان جمعه أي جمع القرآن الكريم ومن حفظه من الصحابة رضي الله عنهم هذا النوع الثالث عشر من أنواع علوم القرآن في الكلام على جمع القرآن وعن الحفظة من الصحابة رضوان الله عليهم قال أولا جمع القرآن على عهد أبي بكر رضي الله عنه روى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه مقتل اهل اليمامه التي استشهد فيها من الصحابة عدد كثير وكان منهم حفظة لكتاب الله عز وجل يقول زيد أرسل إلي أبو بكر ما قتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده ابو بكر مجتمع هو عمر واستدعيا زيدا فقال أبو بكر إن عمر اتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالمواطن فيذهب كثير من القرآن لما رأى عمر رضي الله عنه أن كثيرا من الصحابه قتل يوم اليمامة وأكثرهم من الحفظة خاف أن يستمر هذا الأمر من القتل في معالك كثيرة ولسيما أن الإسلام في بدايته وكانت الردة كما علمنا في عهد بكر فخاف عمر إذا استشرى القتل واستمر وكثر القتل من الصحابة أن يضيع القرآن بموتهم قال وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن إبا عمر رضي الله عنه هو الذي أشار على أبي بكر بجمع القرآن فقال أبو بكر عمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر والله إن هذا خير قال أبو بكر فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك يب هنا عمر أشار على ابي بكر برأيه فاعترض عليه فلم يزل عمر يراجعه حتى اشترح الله صدر ابي بكر لمرائه عمر والعكس كان في, إيه؟ في قتال اهل الرده لما اصر أبو بكر على قتالهم راجعه, إيه؟ راجعه عمر فما زال أبو بكر به حتى اشترح الله صدر عمر لمرائه ابو بكر قال فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك وقد رأيت في ذلك الذي رأى عمر يبقى كده عرف أبو بكر زيدا إيه السبب في استدعائه قم بعتلوا لي قال زيد وقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا أتهمك أو لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سر اختيار زيد بن ثابت لجمع القرآن أنه رجل شاب فقواه العقلية والذاكره بتحته لسه في كامل قواها وبعدين أخذ كتبت الوحي لرسول الله صلى الله وسلم وبعدين محل ثقة عند أبي بكر وعمر لا يتهمانه فعشان كده رشحوه لهذه المهمة مهمة جمع القرآن قال, قال فتتبع القرآن واجمعه قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن لو قال لي يا الجبل ده من هناك هنا سهلة لكن هذه المهمة مهمة تتبع القرآن وجمعه أصعب من نقل جبل من مكانه قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله وسلم نفس الاعتراض الذي اعترض أبو بكر على عمر فقال هو والله خير قال فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرق له صدر ابي بكر وعمر فتتبعت القران اجمعه من العسب جمع عسيب وهو جريد النخل الذي كانوا يكتبون فيه والليخاف وهي حجاره بيض عريضه كانوا يكتبون عليها ايضا وصدور الرجال يبقى المكتوب في اي شيء كان من العصب أو اللي ومن صدور رجال الحفظة قال حتى وجدت آخر التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم مع أبي خزيمة الأنصاري الذي جعل النبي صلى الله عليه شهادته بشهادة رجلين كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهاد خزيمة بشهادة رجلين؟ إيه؟ لما ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعرابي جملا ثم انكر الاعرابي قال ما بعتش ها فقال من يشهد لك فشهد ثابت فشهد ابو خزيمه الانصاري ابو شو ابو خزيمه شهد وما حضرش الموقعه ما شافش البيع ولا الشراء فشهد شهد ازاي شهد لان رسوله عنده ايه هو الصادق المصدوق فجعل رسول صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين قال لم أجدها ما أحد غيره فالحقتها في صورتها فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى قبض ثم عند حفصة بنت عمر إبن زيد بن ثابت تتبع القرآن المفرق في العصب واللي خاف وصدور الرجال فجمعه بطريقه جمع الايه اول جمع قران كان العهد ايه عمر كان عهد ابو بكر والنبي عليه الصلاه والسلام كما قلنا زيد بن ثابت اخذ كتب الوحي فلما كان ينزل الوحي يقول تعال اكتبه يدعي الكتب اكتبه اللي معاه حجر يكتب عليه واللي معاه جريده يكتب عليها وبعدين ايه يحتفظ به ففلان عنده زي يقول بقى الوحب بتاعتنا الخشب زمان دي فلان عنده كملوه فلان عنده كملوه فتتبعها زيد فجمعها فضالت هذه الصحف عند أبي بكر حتى توفوا الله واستخلف عمر فانتقلت من أبي بكر إلى عمر فلما مات عمر وضعوها عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهم قال وفي رواية ابن شهاب وفي رواية قال ابن شهاب وأخبرني خارجة ابن زيد سمع أنه سمع زيد بن ثابت يقول فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها لم أجدها ما أحد إلا مع خزيمة الأنصاري ما أبي خزيمة الأنصاري وهي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فألحقناها في صورتها قول زيد لم أجد هذه الآية إلا مع فلان فلان واحد والقرآن في تعريفه المنقول إلينا بالايه بالتواتر وأقل عدد التواتر عشرة ما دون العشر ما باش ايه ما متواتر فهنا زيد أثبت آية في القرآن رواها عن ايه عن واحد قال قوله لم أجدها إلا مع خزيمة ليس فيه إثبات القرآن بخبر الواحد لأن زيدا كان قد سمعها وعلم موضعها في سوره الأحزاب بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره من الصحابه ثم نسيها فلما سمعها تذكرها فصارت منقوله بالايه بالتواتر يعني هو ما خدهاش منه بس عشان هو اللي قالها لا ده هو اصلا كان عم ايه كان يحفظها وكثير من الصحابه كانوا ايه يحفظونها ولكنه نساها فلما نساها ايه قراها تذكرها قال فلما سمع ذكره وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلم يعني ما كانش بياخد خادم يعرفهاش لا هو كان ايه من باب المذاكره من باب المذاكره بالتاكيد يعني كما كان جبريل ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه الايه القران فمن المهم جدا لطال لطلاب العلم مذاكرته المهم جدا لطلاب علم مذاكرته ومدارسة انك انت تسمع لزميلك وزميلك يسمع لك هذا امر مهم جدا في الطلب ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول تزاوروا وتذاكروا هذا العلم فانكم ان لم تفعلوا يدرس تزاوروا وتذاكروا هذا العلم فإنكم إن لم تفعلوا يدرس كل يوم تلاتة شوف صاحبك يقول في الجامعة يروح يزوره يجيلك يزورك وترجع محفوظاتكم مع بعض عشان يثبت المحفوظ في صدرك إما عملتش كده يدرس العلم يعني يمحى من صدوركم ويذهب قال وسياتي أن الذين كانوا يحفظون القرآن من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة فهل لم يكن هناك حفظ غير اربعه قال لا المراد ان هؤلاء الاربعه كانوا مشهورين يعني المشهورين في الحفظ اربعه وإلا فهناك ايه كثير من الصحابه قد حفظوا وثبت أن القران مجموعة محفوظ مجموع محفوظ كله في صدور الرجال ايام حياه النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفا على هذا إلا سورة براءة قال ابن عباس قلت لعثمان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم قال عثمان كان رسول الله صلى الله سلم مما يأتي عليه الزمان وتنزل عليه الصور وكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتبه فقال ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من اوائل ما نزل مدينة ليه؟ لأن نزل بعد غزوه بدر وغزوه بدر في السنة الثالثة من الهجرة وكانت براءة من آخر من آخر ما نزل نزلت في السنة التاسعة من, من الهجرة وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها ما قالش الأنفال من البراء من الأنفال والذي ولا دي من دية هما سورة واحدة ولا صورتين قال فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فثبت أن القرآن كان على هذا التاليف والجمع في زمن النبي يعني كمرد تبكين من الفاتحة إلى, إلى الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما ترك جمعه في مصحف واحد لأن النسخ كان يرد على بعض فلو جمعه ثم رفع التلاوة بعض لادى إلى الاختلاف واختلاط الدين فحفظه الله في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ ثم وفق لجمعه الخلفاء الرشدين إيبا القرآن كان مكتوب ومترتب من الفاتحه إلى الناس بس فلان عنده شوية وفلان عنده شوية وفلان شوية ولذلك درسنا في علوم القرآن سابقا ان ترتيب الآيات بالإجمع توقيفي وترتيب الصور على الراجح توقيف ترتيب الصور على الراجح توقيف هذا كلام اللي بيأكد ان احنا ايه درسناه سابقا يبقى العله في ان النبي صلى الله سلم لم يجمع القران كله في مصحف واحد على ما فعل او بكر ما انه كان موجود ومترتب لان كان الوحي ينزل وما دام في وحي بعرضه للنسخ فلو جمعه وبعد نسخه ايه قل تعالوا شيلوها تاني نشيلوا الصوره دي قدموا اخروا هيحصل لبس واختلاط عليهم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وامن النسخ الهم الله خلفاء الراشدين فجمع القران الكريم قال نسخ القران في المصاحف دخل في فرق بين الجمع وفي فرق ايه بين النسخ يبقى اول من جمعه ابو بكر قال واعلم انه قد اشتهر أن عثمان هو أول من جمع المصاحف وليس كذلك لما سبق بيانه بل أول من جمعها في مصحف واحد الصديق ثم أمر عثمان حين خاف الاختلاف في القراءة بتحويله منها إلى المصاحف قال وقد روينا عن زيد بن ثابت أن التأليف كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وروينا عنه أن الجمع في المصحف كان في زمن أبي بكر والنسخ في المصاحف كان في زمن عثمان وكان ما يجمعون وينسقون معلوما لهم بما كان مثبتا في صدور رجال وذلك كله بمشورة من حضره من الصحابة وارتضاه علي بن أبي طالب وحمد أثره فيه وذكر غير البيهقي ان الذي استبد به عثمان جمع الناس على قراءة محصورة بل البيهقي قال ايه ان ابو بكر جمع المصح وعثمان ايه نسخها وعثمان نسخها ذكر غير ان الذي فعل عثمان جمع الناس على قراءة واحدة بعدما كان يقرأ على ايه على سبعة احرف والمنع من غير ذلك قال القاضي ابو بكر في الانتصار لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلغاء ما ليس كذلك وأخرين بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير ولا تأويل أثبت مع تنزيل لأن كانوا أحياناً بيكتبوا على الهامش كده إيه كلمة معنى الآية فربما ايه ظنها بعضهم إيه؟, ايه من القرآن زي مثلا في قراءه المسعود في كفاره اليمين فصيام وثلاثه ايام متتابعة متتابعه فمتتابعه دي ايه ابن من كلامنا ابن مسعود ليست ليست قرانه ومنسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه خشية دخول الفساد والشبه على من يأتي بعد وقد روى البخاري في صحيحه عن أنس أن خذيفة من اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع خذيفة اختلافهم في القراءة كان في غزو الشام فشاف الناس هناك مختلفين في القراءة فأفزعه ذلك فجاء عثمان وقال أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا الصطفاء التي إيه جمعها أبو بكر وانتقلت منه إلى عمر ثم إلى حفصة قال بعثنا الصحف اللي عندك ننسخها في المصاحف ثم نردها اليك فارسلت بها إلي فامر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف قال عثمان قلت للرهط القرشيين الثلاثه اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل في كل افق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفه أو مصحف أن يحرق قالوا في هذه وفي هذه الرواية في جمع عثمان فجمع على مصحف واحد وقراءه واحدة فيها اثبات ظاهر في وفي هذه إثبات اثبات ظاهر ان الصحابه جمعوا بين الدفتين الدفتين الجلدتين يعني القرآن المنزل من غير زيادة ولا نقص والذي حملهم على جمعه ما جاء في الحديث أنه كان مفرقا أو الرواية قرانها كان مفرقا في العسب واللخاف وصدور الرجال فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته فجمعوه وكتبوه كما سمعوه من النبي صلى الله وسلم من غير ان قدموا شيئا او اخروا وهذا الترتيب كان منه صلى الله سلم بتوقيف لهم على ذلك وان هذه الايه عقب تلك الايه فثبت ان سعى الصحابة في جمعه في موضع واحد لا في ترتيب فان القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب الذي هو في مصاحفنا الان انزله الله جملة واحدة إلى سماء الدنيا كما قال الله تعالى انا أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر في أي شهر شهر رمضان الذي أنزل في القرآن ثم فابتدأ إنزاله أو تنزيله في ليلة القدر في رمضان ثم كان ينزل مفرقا على رسول الله صلى الله وسلم مدة خياته عند الحاجة كما قال تعالى وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقد قلنا في فوائد تفريق القران قبل ذلك ان يسهل الايه يسهل الحفظ عليه تصور كذا لو نزل كل مصحف كذا مئه واربع عشر سوره قال له خذه وخلص خمس ايات يحفظوه يصعب عليه لكن تنزل خمس ايات تنزل ايه واحده تنزل سوره يحفظوها ولذلك قلنا وقت أن العلم لا يؤخذ إيه؟ لا يؤخذ الجملة وإنما الهدي كما هدى الله عباده لتقرأه على الناس على فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة ترتيب النزول غير ترتيب اللي أول ما نزل إيه؟ اقرأ وهي في آخر القرآن من حيث ترتيب السور فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة وكان هذا الاتفاق من الصحابه سببا لبقاء القرآن في الأمة ورحمه من الله على عباده وتسهيلا وتحقيقا لوعده بحفظه كما قال عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وزال بذلك الاختلاف واتفقت الكلمه قال ابو عبد الرحمن السلمي كانت قراءة ابي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والانصار واحده كانوا يقرؤون القراءه العامه وهي القراءه التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه وكان زيد قد شهد تلك العرضه الاخيره وكان يقرئ الناس بها حتى مات ولذلك اعتمده الصديق في جمعه وولاه عثمان كتبه المصحف وقال أبو الحسين بن فارس في المسائل الخمس جمع القرآن على ضربين جمع القرآن نوعين أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين فهذا الضرب هو الذي تولته الصحابة وأما الجمع الآخر هو جمع الآيات والسور فهو توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم في المستدرك وقد روى حديث عبد الرحمن بن شماس عن زيد بن ثابت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع قال وفيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة فقد جمع بعضه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع بحضرة الصديق والجمع الثالث هو ترتيب الصور كان في خلافة عثمان رضي الله يبقى من الجمع بقى. كان مجموعا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجمعه الصديق وجمعه غثمان ولا بد أن تفرق بين الإيه؟ الجمع الثلاثة وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن اسد المحاسبي في كتاب فهم السنن كتابة القرآن ليست محدثة فانه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب، وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشر فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منه شيء شفت لما تلاقي مصحف في الجامعة كده متفسخ وتخفع الورق ايه يضيع بتقضي وتعيب تجليد ايه تجليده تاني فكان اللي الرسول الوحي ينزل اكتبه يكتبه, يكتبه. يشيل اللي كتبه النهار يشيره عنده وبعدين بكريج واحد اكتبه ياخرج عنده فكان اوراق ايه مبعثرة غير مضمومة ومجموعه فجمعها مين ابو بكر رضي الله عنه فان قيل كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال يعني إزاي نفق إن المكتوب في هذا الورقة قرآن كريم وإن المحفوظ في صدر فلان قرآن كريم وإن فلان ما نساش قيل لأنهم كانوا يبدون عن تأليف معجز ونظم معروف وقد شاهدوا تلاوته من النبي صلى الله عليه وسلم عشرين سنة فكان تزويد ما ليس منه مامونا وانما كان الخوف من ذهب شيء منه من صحيحه يعني هم الزياده مامونه لكن كان الخوف من الايه من النسيان كما حدث مع ايه مع زيد بن ثابت قال وجدت ايه مع ايه مع فلان اما هم الصحابه من جات الزيادة هذا مأمون عليهم والنسيان الله صلى إيه من عليهم وذكر بعضهم بعضا فإن قيل كيف لم يفعل رسول الله صلى الله وسلم ذلك تبير الرسول نفسه ما جمعش ليه القرآن قبل أن يمتلع على الطريقة التي جمعها أو بكر قيل لأن الله تعالى كان قد امنه من النسيان بقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن يرفع حكمه بالنسخ إلا ما شاء الله ايه أن يرفع حكم بالنسخ فإيه فتنساه فحين وقع الخوف من نسيان الخلق حدث ما لم يكن فأحدث بضبطه ما لم يحتج إليه قبل ذلك وفي قول زيد بن ثابت فجمعتهم الرقاع والأكتاف وصدور الرجال ما أوهم بعض الناس أن أخذ لم يجمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش في حد حافظ الأيه القرآن كله وأن من قال إنه جمع القرآن ابي بن كعب وزيد ليس بمحفوظ هكذا قال بعض الناس قال وليس الأمر على ما أوهم وإنما طلب القرآن متفرقا ليعارض بالمجتمع عند من بقي ممن جمع القرآن ليشترك الجميع في علم ما, إيه؟ ما جمع فلا يغيب عن جمع القرآن أحد عنده من شيء عندنا 30 حافظ و40 حافظ وعندنا الاوراق مكتوبه كل واحد ياخذ ورقه ويراجعها زي ما يعملوا كده في تصحيح تصحيح الاوراق المكتوبه ها تقرا معاك الاصل وتقرا فالورق مكتوب في اللحف واللخف والعصب وغيرها فكان ياتون والحفظ ياتون فيطابق المحفوظ على الايه على المكتوب فلا يغيب عن جمع القران احد عندهم من شيء ولا يرتاب احد فيما يودع المصحق ولا يشك في أنه جمع عن ملئ منهم يعني ثبت بالإيه بالتواتر وأما قوله وجدت آخر براء مع خزين بن ثابت ولم جدها مع غيره يعني مع غير ممن كان في طبقته ممن لم يجمع القرآن وأما أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل فبغير شك قد جمعوا القران ابي بن كعب وابن مسعود ومعاذ كانوا قد حفظوا اليه القران كله والدلائل عليه متظاهره قال ولهذا المعنى لم يجمعوا السنن في كتاب اذ لم يمكن ضبطها كما ضبط القران قال ومن الدليل على ذلك ان تلك المصاحف التي كتب منها القرآن كانت عند الصديق لتكون إماما ولم تفارق الصديق في حياته ولا عمر أيامه ثم كانت عند حفصة لا تمكن أحدا منها ولما احتيج إلى جمع الناس على قراءة واحدة وقع الاختيار عليها في أيام عثمان فأخذ ذلك الإمام ونسخ في المصاحف التي بعث بها الكوفة وكان الناس متروكين على قراءة ما يحفظون من قراءتهم المختلفة حتى خيف الفساد فجمعوا على القراءة التي نحن عليها قال والمشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان رضي الله عنه وليس كذلك إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من حضره من المهاجرين والأنصار لما خيفت الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات والقرآن وأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق رضي الله عنه روى عن علي أنه قال رحم الله ابا بكر هو أول من جمع بين اللوحي ولم يحتب الصحابه في أيام أبي بكر وعمر إلى جمعه على وجه ما جمعه عثمان لأنه لم يحدث في أيامهم ما خلاف فيه ما حدث في زمن إيه؟ عثمان ولو قد وفق لأمر عظيم ورفع الاختلاف وجمع الكلمة وأراح الأمة رضي الله عنه وأما تعلق الروافض بأن عثمان أحرق المصاحف فإنه جهل منهم وعمى فإن هذا من فضائله رضي الله عنه وعلمه فإنه أصلح ولما الشعث وكان ذلك واجبا عليه ولو ترك عثمان جمع الصحف وجمع الناس على قراءة واحدة لعصى لا بذلك لأنه بذلك أضاع القرآن وحاشاه رضي الله عنه وقولهم انه سبق الى ذلك ممنوع لما بيناه ان القرآن كان مكتوبا في زمن النبي صلى الله وسلم في الرقاع والاكتاب وانه في زمن الصديق جمعوا في حرف واحد قال واما قولهم انه احرق المصاحف فانه غير ثابت ولو ثبت لوجب حمله على انه احرق مصاحف قد اودعت ما لا يحل قراءته اللي فيها المنسوخ وفيها التفسير والتأويل وفي الجملة فعثمان رضي الله عنه إمام عدل غير معاند ولا طاع في التنزيل ولم يحرق إلا ما يجب إحراقه ولهذا لم ينكر عليه أحد ذلك برضوه وعدوه من مناقبه حتى قال علي لو ما ولي عثمان لعملت بالمصاح ما عمل فالله مرضى عن خلفاء رسولك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم ختم هذا الفصل بفائدة في عدد مصاحف عثمان التي أرسلها إلى الأمصار قال أبو عمرو الداني في المقنع أكثر علماء على أن عثمان لما كتب المصاحف جعله على أربع نسخ وبعث إلى كل ناحية واحدة ايش النواحي التي أبعثها إليها الكوفة والبصرة والشام وترك واحدا عنده وقيل انه جعله سبع نسخ والباقي أرسل إلى مكة وإلى اليمن والبحرين قال والأول أصح إني المصاحف عثمانية كت كم نسخة أربعة نسخ خل عنده نسخة وبعث إلى الكوفة والبصرة والشام رضي الله عنه الفصل الثاني في هذا النوع من النوع الثالث عشر من أنواع علم القرآن في بيان من جمع القرآن حفظا من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حفظ القرآن في حياته صلى الله وسلم جماعة من الصحابة. حفظ القرآن في حياته صلى الله وسلم جماعة من الصحابة. وكل قطعة منه. كان يحفظها جماعة كثيرة أقلهم بالغون حد التواتر. إبا في صحابة حافظوا إيه القرآن كله وكان في مجموعات كل مجموعة حافظوا قسم القرآن الكريم وجاء في ذلك أخبار ثابتة في الترمذي والمستدرك وغيرهما من خديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه الصور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا وفي البخاري عن قتادة قال سألت أنا بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة كلهم من الأنصار أبي ابن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد وفي رواية قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال الحافظ البيهقي في كتاب المدخل الرواية الأولى أصح ثم أسند عن المسيرين قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله وسلم أربعة لا يختلف فيهم معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد وأبو زيد واختلفوا في رجلين من ثلاثة أبو الدرداء وعثمان وقيل عثمان وتميم الداري وعن الشعبي قال جمعه ستة أبي وزيد ومعاذ وابو الدرداء وسعد بن عبيد وأبو زيد ومجمع ابن جارية قد أخذه إلا سورتين أو ثلاثة قال لم يجمع أحد من الخلفاء من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم غير غثمان قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة وقد أشبَع القاضي أبو بكر محمد المطيب في كتاب الانتصار الكلام في حملة القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الأدلة على أنهم كانوا أضعاف هذه العدة المذكورة وأن العادة تحيل خلاف ذلك يبقى زي ما قلنا في الأول خالص أن كلمة جمع القرآن أربعة ده إيه؟ الأربعة الإيه؟ المشهورين الأربعة المشهورين يعني في البلد هنا أما تسأل أنت من اللي بحفظ قرآن أنت عارف تنة أربعة؟ لكن لما تفتش بعد كده تلاقي في ناس كتيره بالايه بتحفظ القران يبقى يقول القاضي ابو بكر محمد بن طيب ان عدد الحفظة اضعاف العدد المغتور والعاده تحيل خلاف ذلك يعني مش ممكن ابدا ما كنش حفظ غير ايه اربعه من الصحابه ما رح ينقل بالتواتر ازاي ويشهد لصحه ذلك كثره القراء المقتولين يوم مسيلمه باليمام لما العمر أشار على بكر بجمع الايه لما كثر القتل في في الحفظة وذلك في أول خلافة أبي بكر وما في الصحيحين قتل سبعون من الأنصار يوم بئر معنا كانوا يسمون الإيه القراء وكانت حيلة من أحد المشركين أو بعض المشركين أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن قوم ينهيه أو شكوا على الإسلام بس عايزين حد كده يعني يدعم شوية فاختار سبعين من خيرة أصحابه كلهم من أهل القرآن كانوا يسمون القراء كانوا يحتطبون بالنهار ويقومون الليل فغدروا بهم وقتلوا عن آخرهم وأنزل الله فيهم قرانا نسخ وأنزل الله فيهم قرآنا نسخ كما هو مشهور في قتل بئر معنا ثم اول القاضي الاحاديث السابقة بوجود منها اضطرابها وبين وجه الاضطراب في العدد وان خرجت في الصحيحين مع انه ليس منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اي أي اول وجه رد به القاضي ان الحفظ كان اربعه ان روايات ايه مضطربه ودي مش احاديث مرفوعه دك, دك لا آخر إيه موقوفة وما القول بسلامتها مع القول بسلامة هذه الروايات فالمعنى لم يجمعه على جميع الاوجه والأحرف والقراءات التي نزل بها إلا إيه إلا أولئك الإيه النفر لأن الحفظة كثيرين لكن أهل القراءات إيه قلة هذه القراءات في الحفظة قلة فقال هذا على اعتبار سلامة الرواية وصحتها يبقى هو بهذا المعنى لم يجمع القرآن بالقراءات الثابتة التي بها الوحي إلا هؤلاء ومنها أنه لم يجمع ما نسخ منه وازيل رسمه بعد تلاوته مع ما ثبت رسمه وبقي فرض حفظ وتلاوته إلا تلك الجماعة لأننا لما خذنا الناسخ المنسوخ عرفنا أن ما القرآن ما نسخ لفظا وحكم وما نسخ رسما وبقية حُكم، وما نسخ حُكما وبقية رسما ومنها أنهم لم يجمع أو لم يجمع جميع القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا من فيه تلقيا غير تلك الجماعة وغير ذلك من التأويلات. قال الماوردي. وكيف يمكن لحاطة؟ بأنه لم يكمله سوى أربعة والصحابة متفرقون في البلاد وإن لم يكمله سوى أربعة فقد حفظ جميع أجزائه فقد حفظ جميع أجزائه مئون لا يحصون قال الشيخ قد سمى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام القراء من الصحابة في أول كتاب القراءات له فسمى عددا كثيرا قال الإمام قلت وذكر الحافظ شمس الدين الذهبي في كتاب معرفة القراء ما يبين ذلك وأن هذا العدد هم الذين عرضوه على النبي صلى الله سلم واتصلت بنا أساندهم وأما من جمعه منهم ولم يتصل بنا فكثير فقال ذكر الذين عرضوا على النبي صلى الله سلم القران وهم سبعة عثمار بن عفان وعلي بن أبي طالب وقال الشعبي لم يجمع القرآن أحد من الخلفاء الأربعة إلا عثمان ثم رد على الشعبي قوله بأن عاصما قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي وأبي بن كعب وهو أقرأ من أبي بكر وقد قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وهو مشكل وعبد الله بن سعود وأبي وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء قال وقد جمع القرآن غيرهم من الصخابة كمعاذ بن جبل وأبي زيد وسالم مولى أبي وعبد الله بن عمر وعقبه بن عامر ولكن لم تتصل بنا قراءتهم قال وقرأ على أبي جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والقرآن خير الجزاء وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على بن محمد وعلى اله وصحبه اجمعين